سابرون س ن إن الجميع س ا ف ر و ن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وقال الله جل وعلا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم م يعظكم به العدل أساس الملك كما قال الحكماء ق د ي م ا وكما هو واقع حديثا ما هي أنواع العدل وما هي صور الظلم الواقعة اليوم في المجتمع لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قاضياني في النار وقاضي في الجنة هل هذا يطلق فقط على من جلس خلف من جلس على كرسي في محكمة أو خلف طاولة قضاء أم أنه يشمل أيضا شرطية المرور يشمل الأب يشمل المدرس يشمل الزوجة مع زوجها و ا ل أ م مع أولادها كل هؤلاء هل يدخلون في من يقضي بين الناس حتى ربما دخل بين المدرس الذي يدرس طلابا صغارا في مسجد هل هذا يكون قاضيا أيضا ما هي أنواع العدل في القول وفي الفعل وما هو العدل بين الزوجات وما هو حده وما هي ضوابطه هذا كلام كثير لا أدري هل تكفي له حلقة واحدة ا و نزيده إلى حلقتين لكن يسعدني بقاؤكم معنا في برنامجنا مسافرون ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم عن العدل أساس الملك السلام عليكم يا شباب السلام, السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال؟ سهلا سهلا طبعا هناك بعض الـ الـ الأصول التي تقوم عليها الحياة يعني مثلا لو قال إنسان هل الحياة تقوم على البيع والشراء؟ نقول لا مو بشرق ممكن كل واحد يعيش من غير بيع وشراء هل ممكن أن تأمن النفوس فقط بوجود مثلا طعام وشراب؟ لا ممكن من غير الطعام والشراب تأمن أو ما تأمن لكن وجود العدل وشعور الإنسان ا ن الدولة تتعامل معي بعدل وشعور ا ل ا ب ن أن أبي يتعامل معي أنا وإخواني بعدل شعور الزوجة أن زوجي يتعامل معي ومع بقية زوجاته بالعدل شعور الشريك أن ا ل شريكي عادل معي وجود العدل عند الإنسان وشعوره أن الناس يتعاملون معي أن المجتمع أن الظروف تتعامل معي بالعدل هذا أساس بقاء الملك أساس استقرار البيت أساس استقراري في الوظيفة أساس بقائي أمينا ما الذي يجعل بعض الموظفين أحيانا يسرق من وظيفته يشعرون أنهم غير عادلين معه يقول يا أخي فلان زودوا راتبا أنا ما زودوا راتب فلان هذا دائما يخرج في الانتداب وكلما أرادوا أن ي ن ه و شيئا في مدينة أخرى أرسلوه وأنا يا أخي ما أرسلوني ولا ش ي ء ما في عدل عندنا وبالتالي يسعى إلى استخراج حقه بسرقه ولا ا رشاوي ولا احتيال والله أو أو شيء مما شابه ذلك لذلك جعل الله تعالى العدل أساسا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ك و ن و ا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم يعني قوامين بالقصد قوامين بالعدل أو الوالدين والأقربين إي يكون غنيا أو فقيرا فالله ا و ل ى بهما قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا أنا جيت بتكلم في قضية معينة إذا م د م بتكلم معناه ا ع د ل بأشرح م س أ ل ه معينة ا ك و ن عادلا بأذكر نسبة معينة نسبة انتشار المخدرات نسبة انتشار ا ل ز ن ا انتشار الاغتصاب أكون عادل ما يأتي واحد ويقول وقد انتشر الزنا حتى أصبح 70% في المجتمع فقلنا له يا أخي من وين جبت هالنسبة يا أخي لم يتعدى 10% قال له حتى خوف الناس وأمنعهم لا ا خ ي الله تعالى يقول وإذا قلتم فعدلوا ا ل ا ص ل ا ن تكون عادلة لأنك الآن إذا المجتمع فيه 10 ملايين أنت اتهمت 7 ملايين منهم أنهم زنات ص يمكن ما بقي أحد أيضا له و خ و ا ن ا اللي ما فعلوا ذلك فكذلك لا بد من العدل في ذلك طبعا العدل يعرفونه بأنه تمكين صاحب الحق من الوصول إلى حقه من ا ق ر ب الطرق ا ن ك تمكن صاحب الحق يصل أنت عندك حق بتأخذه مني أهم شيء لا تطالبني بأكثر من هذا الحق لذلك يقولون العدل مشتق من المعادلة أنك تعادل بين مه. شيئين أن, أن يكون متكافئا مثل ما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة وسطة, وسطة يعني أمة عدلا نعم بحيث أنكم لا تظلمون من هنا ولا من هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أ لا يتعامل ا ل ا بالعدل ولا يمكن تجد للنبي عليه الصلاة والسلام موقفا يعني تعامل فيه بغير العدل بل كان يحث على ذلك مثل ما قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله إمام, إمام عادل يدخل فيها الإمام الأكبر ا ل و رئيس الدولة يدخل فيها كل من كان متأمرا على إثنين يدخل فيها أنا الآن لازم أكون إمام عادل معكم صحيح. ما يصلح مثلا عبدالعزيز كل شوية يرفع يده يريد يسأل وأتركه وأنا أسمع لكم بس لازم أكون إمام عادل وأسمع لكم مثل ما أسمعهم <تصفيق> إمام عادل الأب مع ا ب ن ا ئ ه إذا قضى بينهم في شيء رئيس <تصفيق> الشركة رئيس المؤسسة مدير قطاع معين كل هؤلاء لا بد أن يكون عادل عندما يتعامل مع من تحته يقول النبي ع ل ي الصلاة و س ل ا م أيضا ف ي م ر و ه مسلم المقصطون على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون يعدلنا في حكمهم و ا ه ل ي ه م وما ولوا رواه مسلم منابر من نور يعني الآن نحن عندنا مبر من خشب يصعد ع ل ي ه خطيب الجمعة منابر من حجارة يوم القيامة منبر من ا ل نور نحن ما رأينا لكن نور يصنع منه م ن ب ر يصعد عليه المقصطون اللي عندهم عدل صحيح. الذين يعدلون في حكمهم قاضي ولا أب بين أبنائه ولا شرطي مرور أحيانا يأتي صاير حادث بينهم ويجي يحكم بينهم صح. هذا الذين يحكم ويعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أي شيء تحت ولايته هاي ناصر بس أن فيه الشخص يقول ما يشمر يحت الجنة لما يعدل بينه وبين زوجاته ي ك ن ن عادلا بينه وبين زوجه نعم جاء جا الحديث أنها الذي يعني يكون له زوجتان ولا يعدل بينهم ي ا ت ي يوم القيامة وشقه مائل, شقه مائل. الحديث ضعيف يعني. لكن يعني يدل ع ن ي ي على وجوب العدل عموماً. بل إن العدل صدقة النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في كل يوم تصبح في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الثنين لك صدقة يعني ا ن ا مثلا مريت في السوق ا ل ا ثنين مختلفين يقول يا أخي عطيتك يا أخي قيمة الثوب كان ما عطيتني أخي. قال والله عطيتك يا أخي مئة ريال أنت ما رجعت لي الباقي بقي لي س ب ي ن فجئت أنت دخلت بينهما لتصلح فعدلت قلت خلاص تأكد هل و ج د هل ما و ج د خلاص رجع الثوب تأكد من فلوسك الأساسي فعدلت بينهما كأنما تصدقت عليهما في كل يوم تطلع فيه ا ل ش م س ع د ل بين اثنين لك صدقة بل حتى في, في, في أحد النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل لما في, في معركة أحد لما قتل سبعون من المسلمين والسشهدوا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ل ا ن أشهدني الله م ش ه د ا مع هؤلاء الكافرين لأمثلن ب ب ع ي ن منهم فأنزل الله تعالى قوله وإن عاقبتم فعاقبوا م ث ل ما عاقبتم به وإن صبرتم له خير ل ل ص ا ر يعني الله تعالى يقول لنبيه اعدل حتى مع الكافرين حتى مع أيه. دائك تعامل معهم بالعدل الصحابة رضي الله عنهم كان, كان يؤمرون حتى بالعدل مع الحيوانات دخلت امرأة النار في, في هرة حبستها لا أطعمتها إ ذ حبستها ولا تركت, تركت خشاش الأرض يعني حتى في تعاملها مع الهرة لما ظلمت أ خ ذ ت بذلك يقول عندي صلى ا ت ل ه ع و ح د ي ث الآخر حديث صلاة الخسوف أو الكسوف ص ح ي ح مسلم يقول فلقد رأيت المرأة والهرة تخمشها في وجهها في النار لا ش لأجل أنها ما عدلت ف يا ل أخي إذا كان هذا تعامل مع هرة فلم تعدل معها ك ي فما بالك يا ا خ ي ببني آدم وبظلمهم عبد الله بالرواحة رضي الله عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود خيبر ليخرص ثمرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر صلحا وقال لهم تبقون في خيبر أنتم على متاعكم وعلى أموالكم لكن ا ش ت ر ط عليكم شرطا تعطوني كذا من نسبة التمر تعطوني مثلا 20% 30% والباقي لكم بحكم أنكم أنتم الذين تشتغلون وتعملون فيه فقبل لا يجنى الثمر يخرصونه يعني يأتي صحابي وينظر ا ل ى ا ل ك م ف النخلة و ي ك و ن هذا أقدره مثلاً بـ 20 وسق 30 وسق يعني 20 كيلو 50 كيلو هذه يسمونها الخرص ثم يرجع يا رسول ا ترى عندهم من التمر ما يساوي مثلاً هل ألف هل وسق تقريباً ي خلاص ت ق ر ي ب ا في الغالب خلاص لك منها يا رسول الله 200 وسق يعطونك إياها بعد شهر أو شهرين فجاء عبد الله بالرواحة وجعل ينظر ف ح ا و ل ا أن يرشوه يعطون هرشنا <تصفيق> يعني ق ل ل الكيلو يعني يقلل رسول الله و ا ل ث م ر عندهما في 500 وسق مثلا يعني مثلا 500 كيلو مثلا الوسق أكثر طبعا 5 <تصفيق> كيلو تقريبا لكن ل ا ج ل أن يقلل وبالتالي اللي يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم يصبح أقل من المطلوب فلما بدأوا يقولوا له ذلك التفت إليهم <تصفيق> أنا بخون النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فالتفت إليهم قال لهم يا معشر يهود و ا ل ل ه لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأنتم قتلتم الأنبياء وكذبتم على الله ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من, من ا ل ق ر د ه والخنازيح أنتم أبغض لي من ا ل ق ر د ه والخنازيح ثم قال وما ي ح م ل ن ي حبي إياه وبغضي لكم على أن أظلمكم أنتم أنت الآن تريدوني أني أظلمه ا ن ا مع أنا لو أظلم أحد كان ظلمتكم أ ن ت ر ي د و ن ي أقف في صفكم ضده ا ن ا لو بأقف في صف أحد وقف في صفه عليكم كان يقول يا رسول الله عندهم أ ل ف ي وسق يلا سددوا خ م س ثم قال ولا ي ح م ل ن ي حبي له وبغضي لكم على أن ا ن ا نظلمكم بل سأعدل فيكم شوف يا أخي فقالوا له قال اليهود بهذا قامت السموات والأرض هم اليهود اللي حاولوا يعطونا رشوة قالوا مدى منك عدلت ولا قبلت رشوتنا وهو ما يدري عنك والله بهذا قامت سموات ا ل أ ر ض يعني بالعدل ه ا ل ع د العدل ي ق ت ض المساواه دائما يعني واحد مثلا متزوج امراتين امراه عندها من خمسه ابناء و م ر أ ه ج د ي د ة تو متزوجها هل يشترط م س ا ح ة البيت ا ل أ و ل نفس م س ا ح ة ا ب ي ت الثاني او عندهم مثلا مجموعة م ج م و ع ة ابناء واحد ع م ر 15 سنه والثاني صغير يشتري مثلا مجموعه دفاتر لابو 15 س ن ة يشتري دفاتر لل... هل يعني العدل دائما مطلق ا ل م س ا و ا ة ولا يختلف لا هو طبعا العدل غير ا ل م س ا ا ه لذلك حتى في تقسيم ا ل م ر ا ث الله تعالى عدل بين الذكر والأنثى لكن ما سوي بينهما كذلك لما الواحد يقسم بين ا و ل ا د ه يعدل لكن ما يساوي فرضا ا ن ا الآن لما يأتيني ولدي اللي يدرس ف أولا جامعة ويطلب يقول يا أبو عطني مصروف الأسبوع و ي ا ت ي أخوها ل ذ ي يدرس ف و ل ا ابتداء يقول ا ن ا عطني مصروف الأسبوع من هل... الطبيعي هذا أعطيه أطيه... خمسة ريال مثلاً أحسن لأن, لأن الكبير أنا أعلم أن الحقوق الواجبة في ماله أكثر من الحقوق الواجبة في مال الصغير فالكبير يدفع أجرة سيارة إذا كان بزي. يروح في تاكسي مثلا ولا يدفع قيمة البنزين وربما أيضا دلوقتي. يحتاج أنه يأكل خارج البيت صح. لأجل ا ن ه عنده في الجامعة بين المحاضرتين يحتاج يأخذ سندويش و... أما الصغير هذا فهو ا ن ا الذي أذهب به للمدرسة ومع فسحة ومع فسحة ربما وأنا الذي فالحقوق الواجبة في مالها أقل مم. كذلك هنا في العدل بين الزوجات الأصل ما دام ا ن ه ال... يعني ما يجوز أني أسكن وحده في حي فاخر جدا والثانية سكنها في في أسوأ حي في البلد لا يجب أن أعدل بينهما في نوعية السكن لكن عدد الغرف أعطي هذه عدد غرف ي ك ف ي ه وهذه عدد غرف يكفيها الأولى مثلا عندها ولد صغير فأحتاج أني أشتري لها مثلا ترمومتر للحرارة أشتري لها دول الصغير ما أذهب وأشتري أيضا ترمومتر للثانية وهي ما عندها أولاد لسه فأقول والله من باب العدل بينهما نقول هذا غباء ليس هذا والعدل الذي جاءت به الشريعة اح بعض الرجال الأمن و المرور أ ح ي ا ن ا في ع ط ا ه م المخالفات تلاقي م ث ل ا على حسب مزاجه على حسب هوا أو على حسب الشخص نفسه أ ح ي ا ن ا بعضهم م ث ل ا يحمل اسم قبيلته ا و يعرفه ومعرفه ي م ش ي ويجي واحد وراه ونفس المشكلة اللي عند هذا عند هذا فيمشي هذا وهذا ي ع ط ي مخالفة هذا فيها نوع من الظلم هذا بلا شك يا أخي إن أنها ظلم يعني, إن يعني إذا كان الإنسان سوف يميل إلى أحد الطرفين م. بناء على معرفة سابقة بينهما أو بناء على علاقة قديمة أو بناء على منصب لذلك الشخص فهو يميل إليه ليحكم له ضد هذا لأجل أنه يستفيد منه م س ت ق ب ل ا هذا يا أخي هو الأمر المحرم وهذا هو هذا اللي قال فيه النبي ع ل ي الصلاة و س ل ا م قاضيان في النار و ق ا ض في الجنة <تصفيق> فإما ق ا ض فصل في قال إما قاضي عرف الحق فحكم به هذا في الجنة لكن وإما ق ا ض عرف الحق فلم يحكم به هذا في النار ا و ق ا ض ما عرف الحق وحكم بغير علم ياخي يا ما تعرفت حكم قل ما عرف حكم حولهم ا ل ى غيرك أما أحكم بينهم وأظلم أحدهما لأني جاهل بالمسألة فهذا ا ي ض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال انه في النار يعني لا يعني انه مخلط في النار انه هذا ليس كفرا لكن انه ظلم احدهم فيستحق العذاب في النار في من حصل. القصص اللي صارت يعني احدا ل ح و ا د ث اللي صارت ف ا ر ج ا ل شخص ما بعده افصح مرتبته واسمه فالخط على مية في ا ل م ل م ا جاء ل ر ج ل المرور وجاي قيم الحادث ث ا ن برز هويته م. ط ب س و ح ب ه ر ج ب ة ف ل ا ن ي ة في نفس ا ل إ د ا ر ة قال لا انا غ ل ط ا في التقرير حط الغلط على ا ل ر ج ا ل الثاني ما ل ع الثاني من الخطا ا ل الخطا خطا س ي ا الخطا كله حولت لله بالله هذا هو الظلم الصريح يا اخي وهذا الذي يعني هذا هذا اساس تدمير الدول ترى اذا بدا اذا بدا الظلم ينتشر بين الناس ه النبي صلى الله ع ل ا ه س ل م يقول لقدست ا م ة لا يأخذ ضعيفها من قويها حقه غير متعتع يجي ويأخذ حقه بلسانه بكل ثقة لكن لما يبدأ يشك في ا ن ه م بيعطوني حقي وهذا الذي أدى ترى إلى سقوط عدد من الرؤساء الآن في هذه الثورات التي وقعت بسبب انتشار الظلم وأيضا سكوت عدد من الناس الذين يستطيعون أن يدفعوا هذا الظلم سكوتهم عن ذلك وبهذا ع ذ ب ا ل ع د ل ذكر العلماء أنه واجب في كل شيء العدل بين الأولاد اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم مثل ما قال النبي صلى ا ل ل عليه وسلم العدل في الشهادة وأقيم الشهادة لله الآن لما أنا أرى شيئا ويطلب شهادتي وربما هذه الشهادة متعلقة بيدون غيري ع العلماء ي ق س م و ن الشهادة الفقهة إلى تحمل وإلى أ د ا يعني ا ن ا الآن فرضا أريد أني أسلف أحمد فلوس فجيت عندك ناصر قل تعالي شهد أني أسلفه شرعا ما يجب عليك أنك تشهد تقول والله شوف غيري أ ن ا لا اتحمل الشهاده لا يجب علي ه لكن إ ذ ا تحملتها وجب عليك ادائها يعني اذا ا ن ا قلت له دق الصدر وقال انا انا ق د ر اتحمل ا ن ا ن ش ه د و ذ ا توكل هي. بي اذا قال خلاص انا أ ش ه د انك سلفته ثم لما أ ح م د ما سددني فذهبت للقاضي واشتكيته ثم قال القاضي عندك شهود قلت ي ه والله عندي ناصر تعال يا ناصر اشهد قال ناصر ا ف ك ن ي من مشاكلكم ماني بشاهد و ن ا ياثم الله تعالى يقول و ا ق ي م ا ل ش ه ا د ة لله فيه. بل ما يجوز خ ذ م ا عليها لان الله ت ع ا ق ل لله يعني لوجه الله مثل ما قالوا هذه ا س ب ي ل ة أدعو إلى الله ما يجوز أن ي د ع و عشان يعطونه فلوس في هذا يقول الكاتب عن الحق الشيطان الأخرص مم. الساكت عن الحق الساكت عن الحق الشيطان الأخرص مم. في مقولة ثانية أن تدخل فيه الفجور في ما أدري أنا ليتم الحق أنه هو فاجر أو زي كذا ما أذكر شيء والله في هذا يعني لكن بلا شك أن السكوت عن الحق ا ن ه أنه إثم ي ع ل ل تعالى أمره ويقول عز جيله ولا تكتموا الشهادة ولا تكتم من كان يعرف شهادة معينة يجب عليه أن يضغرها العدل كذلك في الحكم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل ال العدل في الزوجات ف ي ن خفتم أ لا تعدلوا فواحدة العدل في الحدود <تصفيق> إنه لما يكون في حد شرعي أقيم على الكبير والصغير ما يجوز لما ي ا ت ي ن ي واحد فرضا يتقاضى إ ل ي وهو له وجاهته في المجتمع أخفف عنه ولما يأتي واحد سكين. مسكين وكذا على قد حاله آتي و ش د د عليه لا. كما أعدل مع هذا أعدل مع هذا قال رسول الله سلم لو فاطم لو فاطم حديث الحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما سرقت امرأة من وجهاء قريش م. امرأة مخزومية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ثبتت عليها ل س ر ق ة واعترفت المرأة وفوق النصاب ومن حرز كل الشروط موجودة يعني. يقام الحد عليها فشق على قريش ي ي لو كانت مس أي مرأة أخرى ب س ه ا د من وجهها قريش ونقطع يدها فحاولوا يكلمون النبي عليه الصلاة والسلام فهابوا فأمر وسامة بن زيد أن يتحدث م ع قال لا يجب عليه الله و س ا م فجاء وسامة يحاول ا ن ب ي ع ل ص ل ل س م ن يخليها جلد غرامة فغضب النبي ع ل ي الصلاة و ا ل م قال أتشفع في حد من حدود الله يا وسامة إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق ف ي ه الضعيف ق ا م عليه الحد ثم خطب عليه ا ل ص ا ا ة و س ل م وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أنا أعدل الحكم عندي واحد ما أنظر وأتعامل معك على أنك سارق لا أتعامل معك على أنك فلان بن فلان لا الاسم عندي على جنب أنا أتعامل مع القضية كإنسان كشخص إذا أنا ب ع ف عن غيرك أ ع ف عنك أيضا ه <تصفيق> ا أولا شكرا على ع ب د ل ك ب ن ا و ل شيء الآن ا ب و عبد الرحمن من أكبر المشاكل اللي حاصلة خصوصا في العالم الإسلامي دائما المطالبة بالعدل بين الذكر والأنثى في جميع المجالات آه. ويمكن ا غ ل ب ه ا وآخرتها اللي هي قيادة ا ل م ر ا ة والمساواة واستدلالهم بحديث الرسول أن النساء شقائق ا ل ر ج ا ل فهذه هل يعتبر عدل ولا أنه والله كل واحد لا حقوق محفوظة هذه ما فيها كلام يعني خلاص م ن ت ه ي منها ولا فيه أحيانا يكون ف ي ظلم على حساب مثلا أحد الأطراف سواء الذكر و الأنثى وطبعا أحمد مع الأسف اللي يطالب به الآن كثيرا ليس العدل بين الذكر والأنثى يطالب ب ا ل م س ا و ا ت في كل شيء بين الذكر والأنثى مع أن الله تعالى خلق الرجل بطبيعة معينة وخلق المرأة بطبيعة معينة تركيبه يعني تركيبه. أنت الآن ما يصلح ا ن ك في البيت ا ن ت اللي دائما معك ولدك الصغير وزوجتك طالعة تشتغل وانت اللي قاعد ترضع وتمدري إيش وتصلح ا ن ت في البيت الآن لو ا ن ك م نايمين أنت وزوجتك بعدين سمعتوا صوت في المطبخ بعدين قلت لزوجتك ي م ا روحي أنت شوفي من لينان <تصفيق> ما تجي وما ت ق ب ل ه تقولك أنت رجال فقلت مساواة بين رجل المرأة مساو... مش أنت دائما تقولي مس قالت خلص جميل. أنا الشهر الماضي الحرامي للشهر الماضي أنا اللي قمت له ا ل ا ن مساواه الحرامي حق الشهر هذا هي تقبل ذلك <تصفيق> <الشهر> <تصفيق> لا لا تقبل حتى يعني. في السيارة ب ق <تصفيق> على ا ل ك ف ر تقول زوجتك قل زوجتك شوفي أنا المرة الماضية غ ي ر لما كم. كنت ا ن ت راكبة معي أنا اللي غيرت ا ل ا ط ا ر لما خرب ا ن ت ا ل ح ي ن سيارتك يلا أنت اللي ما تقبله المرأة هي ما خرقت لهذا يا أخي أحيانا والله أحيانا في في بعض بلاد ا و ر و ب ا تأتي وتجد مثلا اللي يشيلون العفش لك فكون امرأة مثلا موظفة فيعطونها الأوراق حقة العفش يا شيخي تيجي تشيل ا ل ش ن ط ه الشنطة تسحبها مع السير ما خلقت ل هذا أنت طبيعة جوية. جسمك وطبيعة تكوينك ما خلقت لي هذا لذلك ترى هم يدعون ذلك بينما في الحقيقة لا يطبقونها هل تصدق في تاريخ أمريكا كله نسبة تولي المرأة لرئاسة الدولة كم تتوقع نسبتها صفر. نصف المئة تولت مرة واحدة نصف ا ل م د ه وشالوها ج ل حتى منها ذكر أصلا أيه. ثم يأتون عند البلاد الإسلامية ويقولون لازم تخلوا المرة رئيس الدولة طيب تعال ش و ف ر ؤ س ا ء أمريكا هذا ا و ب ا م ا وقبله بوش الأب ن وقبله بوش الأب وقبله ك ي ك و ن وقبله مدرمين تعال أرجع طيب ما شاء الله ليش الحريم دائما ما يفوزون عندكم في الانتخابات نبغى ع د ل مرة تتولى م ر أ ه ومرة يتولى رجل يقول لا ل ا ن بصراحة ولاية الدولة تحتاج إلى ميزات معينة تتوافق مع فطرة الرجل ولا تتوافق مع فطرة المرأة فهم الآن لما يطالبون نساو بين رجل المرأة هم نفسهم لا يطبقونه إن م ج ا ت الشريعة بالعدل بينهم بس بري طالب طبيته لا إليزابيث يا أخي بس منظر ترى يعني بس شكل دمية. ملكية دستورية لكن اللي شغالهم ر ج ا ل اللي تحتها بوشنبات ع ن د ك ب بنجلاديش بنجلاديش هذا هو الكلام هذا الذي ا ن ا أعنيه يأتوني للبلدان ى ا الإسلامية ويحاولون أن يبرزوا فيها أن ا ل م ر أ ه ل ت تكون مسؤولة مم. بينما هم لا يفعلون ذلك تعال الآن إلى فرنسا إلى بريطانيا إلى أمريكا إلى كلها الدول هذه هم لا يطبقونها على أنفسهم بينما يطالبونها كأنت بتطبيقة تعال الآن لما مثلا سياقة الطائرات مم. كم نسبة عمل المرأة كابتن و في الطائرة قليل جدا لا يكاد يذكر صحيح ثم يقال لك يا أخي نطالب أن المرأة تصير كابتن طيارة هي تنفع مضيفة ونتنفع مضيفة <تصفيق> حتى مضيفة رجال يحطون مضيفة يحطون رجال وهي يوظفون في وظيفة ليس فيها صحيح. اختلاط وليس فيها فأنا أعني ا ن يعني التعامل أيضا بالعدل مع المرأة ليس التعامل بالمساواة ليس كل شيء ن ع ط ي المرأة لازم ت ع ط ي الرجل أه. لا اعدل بين هذا وبين هذا يعني المساوة لا تعني العدل والعدل لا يعني المساوة أحسن لا لا لا. نعم العدل لا يقتضي المساوة أنا لما أعدل بين ا و ل ا د ي لا يقتضي إني أساوي بس العدل شو دين. صعب لا ليس, ليس لها صعب لها, لها, لا. معايير. لها معايير أو لها شرب وتحط عشان ف ا ل ه لو كان صعب يا ناصر كما ا م ر الله تعال به الله عز وجل لا يأمر بما, بما فيه يعني عجز عند الإنسان أن يقيمه إنما قد يكون ف ي ا ح ي ا ن ا نوع من التكليف للإنسان أن ي ف ع ل مثل واحد فرضا العدل بين الزوجات ا ن ي أبيت هنا ليلة وهنا ليلة فقال والله يا أخي واحدة منهم أنا ما أحبها أبدا بصراحة السن. كلية ل ي حتى لو كبيرة في السن أحيانا يا, يا أخي النفسك. مش لازم أنه يعني يطع أخي يحبها يا أخي يجي ي س ل ف معها ويجلس معها فقال صعب أني أعدل بينهم نقول إذا ص ع ب ما تستطيع تعدل بينهم لا تقعد ماسك المرأة في ذمتك وانت لا تعطيها حقوقها <تصفيق> اما ان تطلقها هي تزوجها غيرك او ان يعني تسريحها او هي تتنازل تقول ز ل ا ن ا راضي ن ك ما تبيت عندي الا كذا إ ذ ا اذنت لك بذلك ما معنى ذ ل ك بس يقولون ان العدل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال وجد في, في في عصره وجد في بعض الخزائن حبه حنط حبه قمح قالوا كمثل ا ل أ ت ر ج ة حجمها, حجمها كبير جدا مثل البرتقالة يقولون فرأى عمر بن عبد العزيز مكتوبا معها ورقة هذا كان ينبت أيام العدل يقولون إذا وقع العدل في الأرض بارك الله تعالى في كل شيء ذكروا أن كسرة مرة نزل عند عجوز قالوا فطلب حليبا ما تدرين هذا كسرة الملك فطلب حليبا فتوجهت البنت إلى إلى البقرة وحلبت له وأعطته فأعجبه الحليب <مم> فقال لها احلبي لآخر ووقع في نفسه أنه إذا رجع سيرسل من يجيب البقرة له فل... قال فلما أرادت أن تحلب فإذا البقرة لا تحلب فصاحت قالت يا أمه هذه كنا نحلبها في اليوم عشر مرات في هذا الإناء الصغير نملأها ع ش مرات فتوقف الحليب اليوم ما في حليب فسمعها ك س ر ا ل ل ه ا لا يعني لما نوى الظلم نزعت ا ل ب ر ك ه يقولون فاستغفر كسرى وتراجع عما يريد أن يفعل وقال البنت عودي إليها و ح ل بيها قال فرجعت فانطلق الحليب منها هذه ذكرها السيوطي في تاريخ الخلفة وذكر السيوطي بعدها علق عليها قال وعلى ذلك إذا إذا حكم الخليفة بالعدل بين الناس بورك لهم في ا ر ز ا ق ه م وإذا ظلمهم نزعت بركة هذه الأرزاق وكذلك ذكروا عن غير كلهم لما يحكمون بين الناس بالعدل ولا يظلم ولا يأكل أموال الناس بالباطل يبارك لهم يا أخي في أرزاقهم وفي يعني تخرج الأرض خيراتها وتنزل السماء بركاتها لكن إذا وقع مثل هذا الظلم فسد ما بين الناس كله كذلك ذكر السيوطي يقولون لما أرسل إليه يحيى الغساني يقول لما ولاني عمر بن عبد العزيز على الموصل أرسلت إلى عمر قلت يا عمر كيف تريدني أحكم هل تريدني أن أخذ بالظنة لي خ ا ف الناس يعني إذا ظنيت أن هذا هو السارق أخذه أجلده حتى لا. ما ح د يفكر أنه يسرق ولا إذا ظنيت أن هذا ما خ ذ رشوة أخذه أجلده حتى أخوف غير ما يقرب أم أخذهم بالسنة والهدي الطيب <تصفيق> يعني بسنة الني بتعسلم و ا ن ي ما أخذ الواحد إلا وأنا متأكد منه قال فأرسل إليه عمر قال بل خذهم بالسنة والهدي الطيب قال جميل. فأخذتهم بذلك بخلاف من كان قبل عمر قال فخرجت منها وهي أكثر البلدان أمانا لما عملهم بالسنة ه ا ناصر ف ي اللي يقول بحب واحد يستعد بالكل أو يهابك الكل ففي العالم العربي ا ت خ ذ في كثير من الـ الـ الأمور والإدارات يعني الكل. قصدك ا ن ه يسوون مثل ما كان يسوي يقولون يعني عنتر عنتر يقولون ما كان بطل كان ق و لكن كان اذا راى 10 اختار اضعفهم وجاءوا وضربوه لحد ما يوكله ا تراب فيخاف منه ا ل ب ق ي ة طبعا هذا ليس هو المنهج الشرح الشرح ا ي ك ل ا ما تظلم احد ل ص ل بل بل الله سبحانه وتعالى يقول وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى يعني إ ذ ا كان الواحد ربى يتيمه عنده ثم كبرت ف أ ر ا ض يتزوج هذا جائز شرعا لكن إ ذ ا خفت انك ما تعدل معها في المهر ما تعدل معها في التعامل وان خفتم الا ت ق ص ط و ا في ا ل ي ت ا م ة فانكحوا ما طاب لكم من النساء تزوج غيرها لذلك يقول اهل العلم انه إ ذ ا خشي ا لا يعدل في شيء معين فليتركه ويجاوز إ ل ى غيره انا والله بعينني قاضي وادري اني لن اعدل لا تتولى القضاء من البدايه حتى في الوظائف مثلا في الوظائف واحد ما يستطيع أ ن ه يدير الموظفين بالعدل من ا ل ب د ا ه لا تكلف ن ف س ما لا تطيق صح اب اختلفوا عند ه ع ي ا ل ك والله عيال انا ما اقدر ع د ل بينكم ر و ح عند أ م ك م ر و ح عند اخيكم الاكبر اختلفوا جيرانك اللي ما استطيع اني اعدل ويقوم بالعدل من البدايه يا اخي اترك ا ل أ م و ر واعتذر ويتولاها غيرك يا اخي احسن ما تحاسب على أ م ر أ ن ت في في س ع ة من, من تركه ا س أ ل الله ان يوفقنا جميعا للعدل ويجعلنا عادلين أ ي و ه احب هالكرام أ س أ ل الله تعالى أ ن يجعلنا ممن إ ذ ا حكموا بين الناس أ ن يحكموا بالعدل ي س فخرا ل ل ن س ا ن ان ي ت ل ى على منصب معين او ان يكون على اداره م ع ي ن ة انما الفخر إ ذ ا تولاها أ ن يعدل كما قال الله عز وجل وامرت لاعدل بينكم أ س ا ل الله ان يوفقنا واياكم للعدل وان يعيدنا جميعا من الظلم اشكر لكم اصاتكم وللشباب ايضا حضورهم معي الى لقاء آ خ ر ان شاء الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون ا ل ج م ي ل